قل جاء الحق وما يورد به الظالمون إلا في ضلال يوحي إلي ربي அஇின سميع விமான ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا تاموجوم من كاني بيده وقد كفر به من قد وَيَأْخُذُهُ ذُو الْفُضُولِ نَبْرَ الْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَعِيلًا بَيْنَ غُبَّ وَدَيْنًا مَا يَشْتَأُ ம பயர